فكتادح إلى رب تكذح فملاقي فأما من أُوتِيَ كِتَابَهُ بيمينه فسوف يحاسب حتابين يترام وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أُوتِيَ كِتَابَهُ فسوف يدعو ثبورا ويصلى ثعيرا إنه كان في أهله مثورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بطيرا فلا أختم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا استسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يستدون